بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله يا أيها الإخوة يعني قلنا ولازلنا نقول الأمر واضح الأمر لمن أحسن الظن بهؤلاء الناس لمن أحسن الظن في هؤلاء الناس نقول لهم بأن الشرع قد أمر بهدم مساجد الضرار سواء كان لمن بنوها سوء نية أو حسن نية مساجد الضرار التي يعني لأهلها سوء نية التي بنوها من أجل التفريق والإرصاد لمن حارب الله والرسول أمرها سهل هين يعلمه كل الناس لكن في كتب الفقهة أيضا تكلموا عن المسجد الذي يبنى بحسن نية يكون هناك مسجد في الحي فيبنى مسجد آخر هذا المسجد أيضا اسمه مسجد ضرار لأننا لا ننظر في بناء مسجد الضرار إلى حسن النية او عدم حسن النية لأن النوايا تشترط في صحة ماذا؟ تشترط في صحة الأعمال الصالحة الصلاة مثلا عمل صالح لكن يصل المؤمن ويصل المنافق المنافق لماذا لا تقبل صلاته لأن نيته غير حسنة لأن نيته غير حسنة فلذلك يشترط مع الأعمال الصالحة يشترط معها ماذا النية ولذلك الإمام الشافع عليه رحمة الله يقول في قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات قال انما الاعمال الصالحة بالنيات لان الاعمال الفاسدة لا تحتاج الى نية اصلا. سواء ان وجدت حسن النية او لم توجد حسن النية العمل الفاسد عمل فاسد السرقة ان يسرخ الانسان بحسن نية او ان يقتل بحسن نية او ان يزني بحسن نية هذا لا دخل له في الشرع في تصحيح العمل او عدم صحيحه نعم قد يعذر الإنسان بجهله قد يعذر بتاويله لكن هذا العمل هو عمل ماذا عمل فاسد ولذلك يعني قال الله جل وعلا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك في عباده ربه احدا ونقول يعني يعني قال الشاعر قال مطعمه الايتام من كد ثرجها لك الوين لا لا تزدي ولا تتصدق يعني ذهبت لتتصدق فلم تجد المال فكان عندها حسن نية فأخذت تزني وتتعب وتتعب فرجها وتتصدق بالمال بحسن نية فقالها أمطعمة الأيتام بكد فرجها لكن الويل لا تزني ولا تتصدق وكذلك من بنى مسجد بجانب مسجد ولو بحسن نية فهذا المسجد كما قال أهل العلم هو مسجد ضرار يجب هدمه لأنه يفرق ويشق عصما عصاء المسلمين ومن باب أولى إن كان هناك جماعة كبيرة يقيم مشروع الخلافة فمن باب أولى أن تنازعها هذه الجماعة الأخرى إلا إذا كان عندها شيء آخر إلا إذا كان عندها شيء آخر واعتراض على شيء معين عند ذلك تبدي هذا الشيء وقد أظهر هؤلاء الناس سوء نيتهم ولعل بعضكم يستطيع أن يرجع إلى كلام رئيس مجلس الشورى عندهم حينما تكلم وقال بأننا أصحاب إسلام أننا سنقيم دولة مدنية سنقيم دولة مدنية. ما معنى دولة المدنية. الدولة المدنية يا هي التي تحتكم إلى الشعب الدولة الشرعية هي التي تحتكم إلى, ماذا؟ إلى الشرع يعني الفرق بين الدولة المدنية والدولة الشرعية أن هذه تحتكم إلى الشعب وهذه تحتكم إلى الشرع فالجماعة حتى لو كان عندهم حسنية مطرحهم مرفوض وكيف وقد ظهرت سوء نياتهم والإنسان يعني من الذي يحسن الظن يحسن الظن جهل الناس بهذه الجبهة وبالمنتمين إلى هذه الجبهة ولذلك يقولون الجاهل وعدو نفسها من الذي يعلم حال هؤلاء الناس وتصريحاتهم وبياناتهم ضد الدولة الإسلامية وضد جبهة النصرة كل إنسان مطلع على هذه المسائل يعلم مشروع هؤلاء القوم ولماذا ننتظر حتى نجربهم لماذا ننتظر حتى نجربهم ولماذا ننتظر حتى نحسن الظن بهم بعد أن يذبحون وبعد أن يعملوا السيوف والسكاكين على رقاب إخواننا هذه هي مسألة أقول لكم والله أقول لكم ليست مسألة يعني سنوات سأعطيكم مدى مسألة أشهر ولعلها مسألة أسابيع وسترون حقيقة هؤلاء القوم لن يعني يتأخروا في إبداء باطلهم وسيعلنون الحرب على الدولة الإسلامية وليس على الدولة الإسلامية فقط على جبهة النصر وكل إنسان يجاهد في سبيل الله مخلص لله عز وجل فنحسن الظن ليش نحسن الظن بالأمس صرحوا كما قلنا لكم بأنهم يريدون إقامة دولة مدنية وأنهم ضد العنف قبل أيام صرحوا وتكلموا عن الجولاني قالوا هذا الشخص المجهول ولا أدل وهذا الكلام من مشايقهم وعلمائهم وكبرائهم يطعنون لماذا نحسن الظن وهم قد أظهروا سؤال ظن بالمجاهدين لماذا فيسأل السائل يقول طيب شيخنا الحيو إذا غيرت الجبهة الإسلامية طريقها وباعت دولة هل نغير نظرتنا لهم بارك الله فيه طبع الإنسان أيها الأخوة الكلام في الجماعات والكلام في الديار والكلام في الأفراد كما قال الشيخ الإسلام بن تيمية عليه رحمة الله هي صفات غير لازمة صفات غير لازمة بمعنى أنها صفات عارضة نعم قد يبايع بعض الأحزاب يكون حزب علماني ويسلم تكون بلدة نصيرية وتسلم بعض الجنود النصيرين يا أيها الإخوة أسلموا واتحقوا بالدولة الإسلامية هم أنفسهم قد لا يبايعون الدولة الإسلامية لكن يتوبون إلى الله عز وجل ويغيرون مسارهم أما لو سموا أنفسهم دولة إسلامية وبايعوا الدولة الإسلامية أقول لكم لو أن الشيخ هو بكر البغداد وحاشاه يتكلم بهذا الكلام لو قال نحن سنقيم دولة مدنية والله لا لنابذناه وحربنا ولشنعنا عليه المسألة ليست مسألة دولة إسلامية او جبهة إسلامية لكن المسألة مسألة مضمون الآن البنك الإسلامي يسمى بنك إسلامي وهو من أشد البنوك تعامل في الربا ومن أشد البنوك تلبيس على الناس في هذه المسألة يعني خمارة لو كتبوا عليهم خمارة إسلامية لو أتينا بمشروبات روحية نحن لا ننظر إلى المسمى ننظر إلى المضمون جبهة إسلامية وتقول نحن نريد على لسان رئيس مجلس الشورى فيها يقول نحن نريد إقامة دولة مدنية ويقولون لا خلاف بين مسمى الدولة الإسلامية والدولة المدنية والخلاف اصطلاحي ولا مشاح في الاصطلاح هذا سمعته بالأول أمس سمعته بأذني يعني لا أقول لكم أن أحدا حدثني هذه تصريحاتهم وهذه أقوالهم فالمسألة يعني ليس هذا يعني هناك فرق بين حسن الظن وبين السذاجة حسن الظن شيء حسن الظن يا أيها يكون في الإنسان الجيد أقيل ذوي الهيئات الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وقبل ذلك قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اشتريبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اسم ان بعض الظن إثم لكن هذا المقام ليس مقام حسن ظن ليس مقام حسن ظن بل هو مقام قد ظهر فيه تصرف هؤلاء القوم إذا المسألة ليست مسألة ظن حسن ظن الظن انتهى الظن تظن بإنسان جيد بإنسان لم يظهر عليه أي علامة لكن إنسان ظهر منه السوء وظهر التصريحات أين الظن؟ أين حسن الظن؟ هذا اسمه يعني نسميه, نسميه السذاجة هذه اسمها سذاجة الناس قد أظهروا حقائقهم وقد رفعوا عقيرتهم كما يقال وبينوا منهجهم وبينوا مذهبهم أما نئة لنا والله بورقة وكتبوا عليها منهج دولة إسلامية ويعلق عليها الطرطوس ويقول لي مؤاخذة واحدة فقط على بيان الجبهة الإسلامية لو أنهم أضافوا وقالوا بأن الشعب هو مصدر الطرطوس على على بيانهم البيان لا يقدم ولا يؤخر قديما قالوا النص نص علماء والفعل فعل شياطين فهذه المسألة يعلمها حتى عوام الناس والله النص نص علماء وخمسة عشر شخص ينشقون منهم فيقومون بقتلهم وباعتقادهم هذه بالأمس ستسمعون أكثر من ذلك وأكثر وأكثر وأكثر وحقيقة ما قتلوا هؤلاء الناس ولا اعتقلوهم إلا لخوفهم من أن هؤلاء القوم سيفضحونهم وإلا كثير من الناس ينشقون ولا يفعل معهم شيء كثير منهم ينشق لكن إذا أراد أن ينشق وأن يذهب, أن ينشق وأن يذهب إلى الدولة الإسلامية هنا هنا يعني هنا هنا الحساب لكن لو أراد أن ينشق وينضم إلى عاصفة الشمال أنا أظن لا مانع لا مانع لو شق قسم من الجبهة الإسلامية وذهب إلى عاصفة الشمال لا مانع عند هؤلاء الناس أم ينضموا لكن لو اشتموا رائحة أن هؤلاء الناس سينضمون إلى الدولة الإسلامية أو إلى جبهة النصرة فسيبدونهم لأنهم يعلمون أن هؤلاء الناس سيكشفون حقيقة مشروع هؤلاء القوم وأقول لكم لن تمر فترة طويلة حتى يفضح الله هؤلاء الناس على رؤوس الأشهد لن تمر إن الله لا يحدي كيد القائنين وقد مكروا مكرة ومكرنا مكرة وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أننا دمرناهم قومهم أجمعين فالمسألة لن تطول وسيظهر لن نكرر تكلمنا بالمرات الماضية تكلمنا عن مرسي ومرسي وأحسن الظن بمرسي لا اقصد أن عن نسي أحسن أحسن غير الظن بمرسي فتولى مرسي الحكم وقتل المجاهدين وحكم بغير ما أنزل الله ثم ظهر علينا البعض وقال لابد أن نناصر الإخوان على ماذا نناصرهم. على ماذا نناصر الاخوات؟ ناصرهم في مطالبتهم بحكم الديمقراطيهم بماذا يطالبونه؟ يطالبون بحكم الله جل وعلا؟ يطالبون بالجهاد والله لو رفعوا الجهاد لطالبنا الناس بنصرتهم والله لو طلبوا تحكيم شرع الله عز وجل لطالبنا الناس بنصرتهم المسلسل يتكرر, المسلسل يتكرر. مسلسلات التنازلات ومسلسلات الإنهزام ومسلسلات السذاجة وpruchصوك Patreon ولا أقول حسن الظن لأن حسن الظن له مكانه وليس هذا مكان حسن الظن يا أيها الإخوة قال عمر المخطاب رضي الله عنه إن أناس كانوا يأخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الوحي قد انقطع فمن أظهر لنا خيرا قربناه وأمناه ومن لم يظهر لنا ومن أظهر لنا خلاف ذلك لم نقربه ولم نأمن لم نقربه ولم نأمن وهؤلاء قد ظهرت حقيقتهم وانكشفت سوءتهم أمام القاصي وأمام الداني وكلنا يعلم ان هنالك مفاوضات كما صرح الامريكان اول امس ايضا بان بينهم وبين الجماعات الإسلامية المعتدله كلها ماذا هناك اتصالات عدد دوله الإسلامية وجبه النصر اذا عاد هؤلاء الاثنين عاد هؤلاء الاثنين هنالك مفاوضات مع الجبهه الإسلامية نفسها مع الجبهه الاسلاميه نفسها وسيعلم الذين ظلموا اي من قلب ينقلبون وجزاء الله خير على حسن استماعكم والسلام عليكم ورحمه الله